ونجني ومن معه من المؤمنين فأعدينا هو ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقيين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذبت عاد المُسلِمِ اللهم اطيعون وما أسألتم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبذون وتتخذون مصالع أن لكم تخلدون وإذا بقشت بقشت جبارين فاتقوا الله واطيعون واتق الذين